وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه وجعل ما مم يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارن مع الدرس العشرين من دروس أسماء الله الخصمة والاسم اليوم هو العدي فقد اتفقت الأمة على إطلاق هذا الاسم على الله تعالى وهو مصدر عدل يعدل عدلا فهو عادل عدل عن اسم الفاعل عادل إلى المصدر العدل فمن أسمائه جل جلاله الحكم العدل هذا المصدر أقيم مقام الاسم كأن تقول الرب بدله الراب والبر بدل البار والرضا بدله الراضي والعدل بدل العادل فمن أسماء الله الحسنى العدل الحقيقة الله سبحانه وتعالى عدل في خلقه وعدل في تشريعه وعدل في أمره التكويني في أفعاله يعني عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في فعله خلق وأمر وفعل عدل في خلقه مكان اليد مناسب جداً في موقع متوسط ما هو الشيء المعتدل الذي بين التطرف بين الإفراط والتفريط بين الإفراط والتفريط يعني مستاح الكهرباء إذا وضع في مكان يتناسب مع أهل البيت الأب يضع يده هكذا بجوز الأم هكذا الابن هكذا، لكن جميع من في البيت يستعملونه براحة، فهذا المكان معتدل بين أن يكون مرتفعا يحتاج إلى سلّم وبين أن يكون منخفضا مع مع الأرض يحتاج إلى أن ينبطح الإنسان ليتألق المصباح، أن يكون هذا المفتاح في مكان معتدل بين الارتفاع وبين الانخفاض. هذا المكان اسمه مكان معتدل والاعتدال من عدلة والاعتدال هو التوسط ودائما التوسط هو الموقف الأكمل بين الإفراط والتفريط لو أن الإنسان رأى في كأس الماء كل الكائنات الحية لما شرب الماء ولو أنه لم يرى فيه الحشرة الكبيرة لو أن العين بلغت من الدقة بحيث ترى كل شيء لا حياتنا شقاءً ولو أن العين بلغت من ضعف الرؤية ألا ترى الشيء الخطير؟ إذا في الحال الأولى إفراط وفي الثانية تفريط. إذاً عتبت الرؤية في حد معتدل فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه عتبة الرؤية، عتبة السمع، سمع هناك أصوات لا تسمعوها. لو أنك سمعتها لما نمت الليل الموجات الصوتية تتخامد، ولولا أنها تتخامد، لو أن الأمواج الصوتية كالامواج الكهروضيّة لا تتخامد، لا ممكن ذهبوا إلى إلى كوكب المشتري. وبقيت مركبة الفضاء تطير في الفضاء بسرعة أربعين ألف ميل في الساعة بقيت تطير في الفضاء كم؟ ستة سنوات إلى أن وصلت إلى كوكب المشتري وأرسلت من المشتري رسائل بالراديو كما يقولون أمواج الأمواج الكثاطيسية لا تتخامد تبقى صعتها هي هي لذلك هذه الأمواج الكهرطيسية هي سبب البث الإذاعي سبب فاكس و لو أن هناك تخامد الأمواج العادية تتخامد لو أن الأمواج الصوتية العادية لا تتخامد شأنها كشأن الأمواج الكهرطيسية فسمعت أنت في دمشق وفي هذا المسجد كل صوت في الأرض أمواج البحار معامل الفولاذ انفجارات البراكين لأصبحت لا الحياة مستحيلة إذا عتدة السمع وتخامد الأصوات هذا خلق معتدل بين الحساسية التي لا تحتمل وبين الضعف الذي لا يقابل إنا كل شيء خلقناه بقدر. بصرك بقدر، سمعك بقدر، رؤيتك بقدر. الأيام الإنسان أحياناً تنجرح يده. لو أمسك باب الثلاجة بحس بلذة الكهرباء الساكنة عليه. لو أكل تناول طعام فيه حمض بتألم بلقعر ملح. لو أن الأعصاب الحسية نمت أكثر مما هي عليه لأصبحت الحياة مستحيلة إذا الأعصاب الضغط أعصاب الحس السمع الرؤية البصر الحركة الآن هذا المفصل في مكان معتدل بحيث يمكن أن تأكل لو لم يكن هذا المفصل لابد من أن تنبطح كالقطة حتى الصحن على الأرض تنبطح تأكله بسنك في طريقة ثانية لو في مفصل مكان المفصل معتدل وضع اليد على الكتف لو كان اليد على الورق تنحط نتحت نازل مع الرجل ممكن لو أن العين في الرأس في قمة الرأس أو في في الظهر أو في في الكف شو معنى الله خلق معتدل يعني يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يعني بحواسك، بأعضائك، بأجهزتك، بالغدد الصماء، بجهاز الهضم، بالقلب، بالرئتين. طيب الخيوط لو إنه الثوب يهترق من لبسة واحدة مو معقول. يعني ثور إنه إنسان اشترى جوخة، وفصلها، وأخذ إياها، تتعب بكرة وبعد بكرة وبعد شهر انتهت لبستين نهريت يلا مو مو معقول. تلاقي الخيط له متانة معتدله يعني تربسها سنة سنتين ترتاح بعدين تنهرها تلمع تنهرها إذن الخيوط تماسكها باعتدال هذه الدجاجة تعطي كل يوم بيضة لو كان كل شهر بيضة كان البيض غالي كثير يعني إذا كان ثمن على البقرة مثلا يفوق ثمن حليظا من أودع في هذا القلب الرحمة تستيقظ قياسي إلى ثمن العلاف في اعتدال يمكن أن تثير في هذا الطريق إلى مئة عام تشعر أن كل شيء خلقناه بقدر لا افراط ولا تفريق لا زيادة ولا نقصان لا تهور ولا تقصير لا مبالغة ولا إيجاد كل شيء الله خلقه باعتدال فهو عدل في خلقه. بعد الأرض عن الشمس. لو أن الشمس أقرب لاصبحت فرنا. ولو أنها أبعد لاصبحت الأرض قبرا جريديا إذا الشمس والقمر بحسبان المسافات بمنتهى الدقاس الدقيقة. يعني. الطفل يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، لو بقي خمس سنوات، بطنه لحلقة خمس سنوات، شيء لا يحتمل. لو كان الحمل أسبوع واحد، فعندك مئتين ولد، كم شيء لا يحتمل؟ الحمل تسعة أشهر، لو كان المبيض عند المرأة ينتج البيوض إلى ما لا نهاية كالرجل. بتلاقي بين خمسة وثمانين حاملة تصور رحدة بل خمسة وثمانين حاملة وجاءها المخاض وبدها مباركة يمكن كمان بدها تراوية ويبلا سنان البيوض فيها عدد معتدل حينما تنتهي في سن اليأس خلاص الخمسة واربعين خمسين مضع في حمل من رحمة الله بالمرأة عدل في خلقها يعني الآن أأتي بأمثلة مرتجلة يعني غير معدة مسبقا يعني من خلق السماوات والأرض من الشمس من القمر من النهار لو كان النهار خمسين ساعة وطاقتك من ساعة تفتح المحل وبتغلق المحل تذهب للبيت وبتنام بنهار وغيرك عن يشتغل ما بني ما كله ترجع تشتغل مرة ثانية غيرك اللي راح حياتك تحتمل لو كان جعل النهار خمسين ساعة والليل خمسين ساعة بتنام وبتفيق وبتشتغل وبتنام وبتفيق وبتشتغل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تبصر إذا لزم تؤمن, تؤمن طول الليل طول النهار بعد الشمس عن الأرض عن الأرض بعد القمر عن الأرض حجم القمر حجم الأرض لو أن الأرض حجمة خمس أمسال حجمة الحالي أنت وزنك الآن مثلا خمسين كيلو سبعين كيلو ضرب خمسة ثلاثمية وخمسين كيلو صار وزنك صار حركتك أشغال شاقة لأن وزن الإنسان متعلق بحجم الأرض الدليل وزن الإنسان على سطح القمر سدس وزنه الحالي ستين كيلو عشرة فيله وزنه وزنه على الأرض ستين وزن القمر عشرة فيله حجم الأرض كثافتها قوة جذبة بعدها عن الشمس بعدها عن القمر دورانه السريع نهار ساعة البطيء خمسين ساعة نهار سرعة دورانه في اعتدال الآن يعني المحاصيل لو كان الأمح ينضج إجتباعاً كالبطيخ بدك تمسك سمبلي سمبلي تمسك لما بدك بدأت تحصول التشهر أما القمح ينضج في يوم واحد أما الفواكه تنضج إجتباعاً إذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه يعني خلقه في درجة مناسبة حكيم، معتدل، دقيقة مدروسة كما يقولون هذا الذي قاله الله عز وجل عدل في خلق ممكن إذا استيقظت صباحا صليت الفجر وجلست كي تفكر يمكن أن تمشي في هذا الباب الطيب الذي يزيدك معرفة بالله إلى مسافات طويلة كل شيء انظر إلى الاعتدال صور قشر البندورة للبطيخ ممكن تأكل بطيخة بكل حياتك لا تنتقل معه. صور قشر البطيخ للبندورة مستحيل كل أشهر بطيخ القشر معتدل الحجم معتدل القوام معتدل الطعم معتدل الحلاوة معتدلة تصميم ربنا عجيب أحيانا الإنسان يصنع حلويات يعني العيارات تكون غير دقيقة أما ربنا عز وجل تأكل مثلا التفاح، الأجاث، الكمسرة، العنب التين، البلاح كله باعتدال نعم، إذا أول معنى من معاني العدل عدل في خلقه يعني خلقه بحكمة بالغة وفي عبارة أخرى تعبر عن هذا المعنى نفسه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني بالحق بالدرجة الحكيمة المعتدلة التي لا تزيد ولا تنقص فأنت تتأمل خلقك اتأمل طعامك فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السماء كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ هذا في خلقه الآن في أمره أمرك أن تصوم ثلاثين يوما في العام لو أمرك أن تصوم ستة أشهر شيء فوق طاقة الإنسان والدليل برمضان يعني آخر خمس بحس كل يوم شهر رأيت كذلك يعني 30 يوم هذا الحد المعتدل أمرك أن تصلي خمسة مرات لو كان خمسين صلاة وكل صلاة خمسين ركعة الصلاة الأمر معتدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصيام معتدل قال لك حج في العام في العمر مرة أنفق ربع العشر لو كانت الضريبة لك الضريدة بالمية ثمانين ثلاثة وتسعين بالمائة بعض الضرايب بحس الإنسان إنه يعني مغبون بين مزدكا ربعه العش العشري النسبة المعتدلة لير. الألف خمستاعشين ألف المية ونص مائة ألف مئة مليون خمستاعشين الرقم مقبول في معروحة فالذكاء الصيام الحج حتى الأوامر ألاك غض صرا إذا إنه الإنسان يعني كم ماشي بطريق في في من عطف حاد فجأة أمام امرأة ما كثر رأسي غضب صرا هذه الذي هذه النظرة التي لا قياس لزمنها القصير هذه معفو عنه لأنه أنت مالك أنت لو لو مثلا لا تنظر قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لهلكنا جميعا أما من أبصارهم إذا في حصل مفاجأة غير متوقعة بأقل من عشر الثانية غضيت بصارات لا شيء عليه فالأمر معتدل أمر غض البصر معتدل أمر الذكاء معتدل أمر الصوم معتدل أنت مسافر لك لا الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أنت مسافر لأفضل ركعتين، أقصر في الصلاة، والقصر عند الثاد الأحناف واجب على موعد مع السيارة، مع الطائرة، مع المطار مضطر، مشو فكرك غير مستريح، ألف ركعتين صلي أنت، وجمع جمع تقديم وجمع تأخير، الشرع معتدل، فالله عدل في خلقه، عدل في أمره، قبل أن نتابع الموضوع. قال ما حظ العبد من هذا الاسم؟ نحن دائما بأسماء الله الحسنى هناك هدفان كبيران. الهدف الأول أن نتعرف إلى الله هل في الحياة كلها موضوع أجدره أن نعرفه من الله عز وجل؟ يعني هذا هذه الذات الكاملة التي سوف تبقى في جوارها إلى أبد الآبدين. اذا واحد يتزوج يخطب عشر سنوات هذه ازواجة كان يشوق للأبد معها أربعين سنة خمسين سنة سأل الأزواج كله عشت معها خمسين سنة خمسة وخمسين ستين سنة ما في للأبد ومع ذلك يخطب عشر سنوات الواحد واحد لما والدته بدأت تخطب له خرجت من البيت بقيت تخطب له خمسة عشر عاما ثم استقر الرأي على فتاة كانت قد ولدت يوم خرجت أول مرة لكن زواج هذا ما معه لعبة يجري مع عمر طيب أنت حتعيش مع الله للأبد هل هناك ذات تستحق أن تعرفها غير الله عز وجل ممكن يكون في موضوع أخطر من أن تعرف الله عز وجل فلذلك وللله الأسماء الحسنى تدعوه بها إذا قلت يا لطيف يا رحيم يا غني يا قدير ألا ينبغي أن تعرف ما معنى قدير؟ يعني مثلاً كثير أشخاص يصاب بمرض بيقول له الطبيب ما في أمل والله بيقول لا انهار منه. لماذا انهار؟ لأنه لا يعرف أن الله قادر على شفائه. مهما يكن المرض عضالا مهما يكن كلام الأطباء قطع بد كما يقول أمل ما فيه النتيجة موت ربنا عز وجل يخلق الشفاء خلق يخلق من الضعف قوة يخلق من الضيق فرجا من اليأس مخرجا فلما الإنسان بيقول يا قدير أبيئة معنى ذلك أنه لا يعرف القدير الذي نريد أن نقوله لكم هو أنك إذا عرفت القدير ذال عنك اليأس أنا أؤكد لكم إذا أيقنت أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيك من أخطر مرض وبلا سبب هذا هو الإيمان معسي, معسي يأس يا ربي لا كرب وأنت الرب معقول الإنسان يتألم الله موجود يخاف الله موجود هو يطمئنه وهو ينصره وهو يقويه وهو يشفيه اسمعوا كلام سيدنا أبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميت ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر ذلكم الله رب, رب العالمين لذلك يا ربي لا كرب وأنت الرب أقول لكم هذا الكلام الدقيق لا يمكن أن يحزن مؤمن بالله إيه الله معك وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم إذا واحد إذا شخص قوي قليلا بالمجتمع، قال له أنا معك لا تخاف هي قمت لي فوني يمشي بالعرب يضيئات للناس السيارة طبعا هذا معتدي لكن إذا المؤمن الله طمنه قال له وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا فنحن نقول لكم لماذا معرفة أثماء الله من أجل أن تفعد بها تعرف الله رحيم والعمل ولو بدا أنه في قسوة بس منطبع رحمة من أجل أن تعلم أن الله يعلم حتى تراقب نفسك من أجل أن تعلم أن الله قدير أن الله غني إذن حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على شفائك من مرضك فأنت مؤمن إذا لا تيأس لأ لماذا نسب الانتحار في أعلى مستوياتها في بلاد الغرب لأنهم لا يعرفون الله بينما في بلاد مظاهر الحضارية المتواضعة حياة فيها خشينة، الأمور فيها صعبة، ومع ذلك في انتحار نادر الانتحار نادر جداً. السبب الإمام بالله هذا وجد، عنا كان أستاذ في الجامعة في علم النفس حضر مؤتمر لأمراض النفس في أوروبا، قال لنا في الجامعة قال أنا قلت في المؤتمر إن نسب الأمراض النفسية في بلادنا قليلة جداً والسبب أننا نؤمن بالله ونرضى بقضائه وقدره والحقيقة المؤمن لا كيف الله بده هاي هذه مشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأجمل حديث لله ما أعطى وله ما أخذ يقول لي أخذ أله ولأعطاك يا فضل في عليك فإذا أيقنت أن لله ما أعطى ولله وله ما أخذ ما في مشكلة يعني هلا موت طفل صغير في أسرة بسبب يعني آلام لا تحتمل بينما صحابي جليل له ابن مريض مرض عضال فجاء من السفر وهو قلق عليه قال يا فلانا كيف الصغير قالت له في أهدي حال حال ممتاز أطمأن فهم منها أنه قد شفي أعدت له الطعام وفي بعض الروايات تزينت له وفي الصباح قالت له أنه لو أن الجيران أعارون عارية ثم استردوها أتغضب؟ قال لا قال وكذلك فعل الله بِابْنِنَا وكان ميت قالت له في أهدئ حال ميت يقول ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه قسط فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله لكما في ليلتكما وتروي الأخبار أنه أنجب غلاما أنجب عشرة حفظة للقرآن عشر حفاظ شوف حادث وفاة الابن بأسرة مسلمة وحادث وفاة الابن بأسرة غير مؤمنة في حالات وفاك الإبن بتجن أم رأسنا يعني في حالات صعبة إذا معرفة أسماء الله من أجل أن نسعد بها وأنت مع الله إلى أبد الآبدين فإذا عرفته في الدنيا فهذا عين العقل أن تعرفه قبل فوات الأوام أن تعرفه وأنت في حياتك الدنيا معافة نعم الشيء الثاني ما حظك من هذا الاسم يعني أنت كمؤمن ماذا تستفيد من هذه الاسماء هو النبي الكريم يقول تخلقوا بأخلاق الله طيب قال أما حظ العبد من هذا الاسم فهو أن يحترز عن طرفي الإفراط والتفريط. يعني لا إفراط ولا تفريط. ففي أفعال الشهوة يحترز عن الفجور الذي هو الإفراط وعني الجمود الذي هو التفريط قد تجد إنسان كما يقال زير نساء غارق في الشهو إلى قمة رأسه عدواني ينتهك أعراض هذا فجور وقد تجد إنسان يا أمير المؤمنين آتوا إن زوجي صوام قوام ما انتبه سيدنا عمر الله رضا عنه ألا بارت الله لك في زوجك قال له إنها تشكوه يا سيدي يعني تشكو ما. ما عم تندحه فطبعا جاء به ونصحه أن يعني إن, إن لأهلك عليك حقا وبتروي الكتب عن قصة أخرى أيضا أن السيد عائشة دخلت عليها امرأة هيك بحالة يعني ذرية مهملة لنفسها سألتها عن حالها قال إن زوجي صوام قوام مفاضلة في النهار صائم في الليل قائم فالنبي أرسل وراءه وقال له يا فلان أليس لك بي أسوى ونصحه أن يعطي كل ذي حق حقه في اليوم التالي جاءت هذه المرأة إلى السيدة عائشة كما تروي الأخبار عطرة نظرة, عطرة نظرة فسألتها عن حالها فقالت أصابنا ما أصاب الناس صار الناس في حق لأنا فإذا نحن حينما نعرف اسم العدل كيف نتخلق بإخلاق الله عز وجل في هذا الاسم قال أن نحترز عن الإفراق وهو الفجور والتفريط وهو الجمود ونبقى في الوسط وهي العفة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذا الموقف العدل في علاقتك بالزوج مع الأولاد ياك أن تعطيهم عطاء يعني يفسدهم أو أن تحرمهم شرمانا يحقدون به عليك بين أعطيه المبلغ الكافي أعطه حاجته لو أعطيته فوق حاجته تكون قد أفرض ولو أعطيته أقل من حاجته تكون قد فرض والعوامي لا إفراط ولا تفريط نعم وفي ما يسمى العادل ما ما ورد بالقرآن العادل الله عدل عن عن العادل إلى العدل نعم وفي أفعال الغضب يحترز عن التهور الذي هو الإفراط والجبن الذي هو التفريط ويبقى على الحد الوسطي وهو الشجاعة وفي العقل يحترز عن الدهاء والخبث والمكر والخداع أو عن البلاهة والغباء ويبقى في حد قال لست بالخب ولا الخب يخدعني أدق موقف لست من الغباء بحيث أخدع ولا من الخبث بحيث أخدع حينما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطَى يعني في وضع معتدل بين الإفراط وبين التفريط في تربية الأولاد لا دائما في تربية الأولاد سهل جدا تكون عنيف وهي والعنف لا يحتاج إلى بطولة غلط ضربته كفين حطمته أب الروزة بس حقد عليه حطمته علمه ولا تعنف وأيضا أن ترخي له الحبل حتى يتجاوز حده فالاعتدال أن يبقى ابنك راغبا فيك خائفا منك رغبا ورهبا وهذا حد دقيق جدا فدائما الحالات المتظرفة سهلة سهل تكون لين لين فتعصر وتكون قاسي فتكثر أما تكون بينك وبين الناس شعرة إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شدتها أي البطولة البطولة أن يكون الذين حولك في حيرة من أمرك هم يرجونك ويخافونك في وقت واحد قال تعالى وكذلك جعلناكم أمّة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآن العدل في أفعاله تحدثنا عن العدل في خلقه وعن العدل في أمره بقي العدل في فعله يجب أن تعلم علم اليقين أن في الكون عدالة مطلقة عدالة مطلقة لكن قد تفاجأ بسؤال يا أخي فلان مستقيم بعمل التجاري محل التجاري كله منضبط أسعاره كل مسجلي أسعاره كل معتدل معه فواتير كامل جاءه موظف وتبلاه وافتعل مخالفة وكتب وكتبه ضبطا وزجه في السجن أليس هذا ظلما صريحا الجواب هذه الحادثة وحدها في ظلم ظاهري أما لو ربطت حياة هذا الإنسان في بيته مع أهله مع جيرانه مع من هم دونه مع من هم فوقه وجمعت الحسابات كلها على بعضها لرأيت في هذا التبلي منتهى العدل يعني بالتعبير التجاري إذا في حساب جاري ما في ظلم أما حساب سندات في ظلم لأن هذه فيها ظلم لكن ضم على ما فعله البارحة في البيت قبل أن ينام يعني واحد أين الشاجر في سوق مدحث باشا هذه قصة من عشر سنوات الشاجر واحد معه سلاح أطلق رصاصة ما أصابت خصمه واحد سمع شجار مد رأسه من دكانه فجاءت الرصاصة في عموده الفقري فشل تماما فورا. فواحد استوقفني في الطريق قال لي يا أستاذ أنت تتحدثنا عن عدالة الله هذا شمساوي فكره لقط يعني لقط وحدي قال لي رجل صالح فتح دكانه ليسترذق ليرزق أولاده يبيع أقنشة ما لزم سمع شجار مد رأسه فجاءت هذه الرصاصة في, عنقي في عنقه فأصبح مشلولا فأين عدالة الله والله أنا أعرف أن الله عادل ولكن هذه القصة أنت أطلعتني على فصل من قصولها ولعل هذه القصة فصل لا أعرفها لا أنا ولا أنت أنا أسلم لعدالة الله والله الذي لا إله إلا هو من غرائب الصدف والأصح ليست صدفا ولكن حكم. أن صديقا لي من الميدان حدثني بعد عشرين يوما عن قصة عابرة قال لي النجار كان وصي على أموال أولاد أخو الأيتام وبقي لهم معه عشرين ألفا أسطى أذيني ثمن بيتا كان بيت حواسيء فرفض أن يعطيهم هذا المبلغ فشكله إلى أحد علماء الميدان الشيح ثين فاستدعاه واستدعى أولاد إخوته فأصر على عدم دفع المبلغ فقال الشيخ حسين بالحرف الواحد رحمه الله قالوا يا ابني هذا عمك إياكم أن تشتفوا عليه هذا هذه الشكوى لا تليق بكم ولكن أشكوه إلى الله هي القصة تميت الساعة 8 مساء ثاني يوم مد رأسه هو نفسه نفسه يجب أن دولوا أنه شوحة أي قصة يعني رمزية آتوا لسيدنا سليمان اسألنا ربك مهول لما عجول مهول لما عجول لن نتحرك نعرف الشغل فلما سأل الله عز وجل قال له ربنا قل لها إنني مهول ما لي عجول تأخذ راحة فهذه الشوحة رأت أناسا يشون اللحم خطفت هذا اللحم إلى عشها قطع جمر بقيت متعلقة بقطعة لحم فأحرقت العشة كلها عادت إليه من توبيه قالت يا سريمان الحكيم ألم تقل لي قبل قليل إن الله مهور فهو ذا عجور فلما سأل الله عز قال له, له حساب أديم هذا هذا حساب أديم مو على قال لي واحد من يومين قال لي معقول الله يعاقبني على ذنب لذا ما فعلته فهذا عن واحد أذين هذا عن ذنب قديم فيجب أن تؤمن بعدالة الله البطلقة ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر يعني مرة كنت راكب مع سيارته فيعني تجاوز حده مع السيارة ام ضربه فأنا توقعت انه هذا اللي سابته انضربت يعني ممكن يكون عصبي المزاج وينزعج ويغضب ويتعالى صوته فنزل نظر إليه قال له مسامح أنا استغربت والله فوجئت يعني غريب حادث صار فيه أضرار يعني بالصاج وبالأجهزة فلما رجع إلى سيارته رأيت على خده دمعة قلت له ملقصة يا فلان قال لي والله أنا من سنة في شخص هيك بربي سيارتي مركب معه نساء محجبات كبر علي أن أزعجه فقلت لهم سامح فربنا بعد عام عامله كما عامل ذلك الشخص يجب أن تبلغ من اليقين أنه اعمل ما شئت كما تدين وتداني أبدا اعمل ما شئت البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت تكون بار بوالديك الله عز وجل يلهم أبنائك أن يكونوا برر معك تخدم تنخدم يا بلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا أنفق أنفق عليك ما بعتقد في واحد منكم إلا معه مئة أسفر مأسطا مئة أسطا مية ومئتين وألف كيف يعامل الناس يلقى تلك المعاملة القصة المعروفة عندكم رجل عنده زوجة يعني يحبها وتحبه عم يأكل دجاج طرق الباب فتحه في سائل يسأل فهمت أن تعطيه من هذا الدجاج تسبها ووبخها ونهرها وقال رديك هي نفذت أمر وطرته يمضي سنة سنتين تسؤل علاقة بينهما اشتد الخفام يطلقها تقترن بزوج آخر وتعيش معه حياة سعيدة بعد خمسة سنوات وهي مع زوجها الثاني وتأكل دجاجا كما كانت تأكل مع الأول طرق الباب فذهبت لتفتح فاضطربت قال ما لكي قال له سائل قال ما قالت له أتدري من هذا السائل إنه زوج الأول قال أتدرينا من أنا أنا السائل الأول يعني طبعا هي قصص أما أنا متأكد لا يقع شيء في الأرض إلا وفق عدالة مطلقة فدائما إذا سمعت قصة فيها ظلم سأنتحك النصيحة قول أنا سمعت فصل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة اثمانة تسعة بقى فصل ما بعض لو عرفته لرأيت العدالة المطلقة لو عرفت الفصل الأخير دائما لا تسرع لا تحكم تمهل قل الله أعلم قل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله بيعرف أنا ما بعرف طبعا عواملهم كلمات أنا ما بحبها أبدا شفت الأعمى طب ملك أرحم ربه ما بحبه أنا لا تقولوها إطلاقا لكن لا تعتقد في ظلم كمان بالمقابل أنت رحمه وعاونه وخدمه وخفف عنه ما في مانع هذا واجب لكن لا تعتقد في حرمان وفي ظلم الله عز وجل بيده الخير لكن ليس في الإمكان أبدع مما كان فعلم علم اليقين أن الله عز وجل عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في فعله أفعاله كلها عادلة لذلك مرة ثانية ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعطو الله أكثر وشيء آخر شيء آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا انت بتقرا انه في زلزال اصاب بيت الفلاني بتحب تفهمها فهم مادي انه اقتراب القشرة الارضيه هذا الزلزال قوته 8 شو بسموها ريختر مقياس 8 هذه أغادير بشمال إفريقيا من أجمل مدن المغرب من أجمل مدن المغرب تقع على البحر الأطلس لكن فيها من الفسق والفجور والنوادي العارية والملاهي الليلية والدور البغاء والفنادق التي غارقة في الإثم حتى قمتها ما لا سبيل إلى وصفه قتلت ثواني أغادير بكث ثواني أصبحت قاعا صفصة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 قبل أن نختم الدرس عدل في خلقه وعدل في أمره وعدل في في فعله ونحن كمؤمنين ينبغي أن نقف بين الإفراط والتفريط أن نكون معتدلين في كل أفعالنا والحمد لله رب العالمين.